صدق الله, العظيم صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكذيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

وبلغ رسوله الكريم الذي أ ر س ل ت ه إ ل ى الثقلين الجن و ا ل إ ن س بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت

فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت

ولك الشكر يا الله على ما أ ن ع م ت به و أ و ل ي نستغفرك و نتوب اليك نستغفرك و نتوب إ ل ي ك نستغفرك اللهم من كل ذنب و خ ط ي ئ ة و نتوب إ ل ي ك

ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت انت ل ي ونحن الفقراء إليك أ الغني ونحن الفقراء اليك

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك

اللهم أ ح س ن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتنا

وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل, تقبل ركوعنا

اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل صلاتنا

اللهم تقبل صيامنا、آمين. اللهم تقبل قيامنا、آمين. اللهم تقبل ر ق و ع ن ا اللهم تقبل سجودنا、آمين. اللهم ج ع ل ن ا منه تقاء شهر رمضان

اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار.

اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه منه تقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين

برحمتك يا أ ر ح م الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله

يا مكبار يا الله يا متكبر ِّ يا, يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله

يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا عزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله

يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله

يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا الله جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله

<تضحب> يا, مجيب يا, الله. يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله

م و س و ع ا ل ي ا ا ل ل ه ي ا حي يا ا ل ل ه ي ا ق ي ه

والجلال و ل و ع ه ا ل ن ا م ل س ي ل ل ع ل ا م ي ا ا ل ا س ي ا م ي ه

「やあいつら」<音声>

<مثله> يامن يا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله

سبحانك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك جل وجهك و ع ز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم

اللهم شرفنا ب ش ر ا ف ة ا ل ق ر آ ن اللهم ارحم جميع أ م ه محمد ب ح ر م ة القران、آمين. يا رحيم يا رحمن

و ل اللهم ت ج ع ارزقنا بكل حرف من ا ل ق ر آ ن ح ل ا و ة وبكل ك ل م ة ك ر ا م ة وبكل آ ي ة س ع ا د ة وبكل سؤال

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب ا ل ش ف ا ع ة اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ى ومن ي ن لا تدمى ومن عين لا ت د م ى

ومن دعاء لا يسمع اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع

اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا, شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا

اللهم إ ن ا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم ا ل ق ي ا م ة وروعته

ا م انا ن ع و د بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم ا ل ق ي ا م ة وروعته

اللهم إ ن ا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم ا ل ق ي ا م ة وروعته اللهم ج ع ل ن ا نخشاك ك أ ن ن ا ن ر ى و أ س ع د ن ا بتقواك ومتعنا ب ر ؤ ي ا

ا ج م ع ن ا ب ن ب ي ك و م ف ا ك ا ل ل ه ج ر م ن ا ن ش ا ك ك أ ن م ا ن ر ا و أ س ع د ن ا ب ت ا ب ع ي ومن ت ا ب ر ع ه م ب ا ج م ع ن ا مع ن ب يوم ك ا ل ف ا ن

اللهم انصر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين、آمين. اللهم أ ع ل بفضلك كلمتي الحق والدين

اللهم أ ه ل ك الكفر والمشركين أ ع د ا ء ك اعداء الدين اللهم رد المسلمين إ ل ى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إ ل ى دينك مردا جميلا

اللهم عد المسلمين إ ل ى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ا ص ر المجاهدين في كل مكان

اللهم انصرنا على أ ن ف س ن ا اللهم ا ص ر ن ا على انفسنا <اللهم وصرنا> <اللهم وصرنا>

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا و ر ح م موتانا و أ ه ل ك أ ع د ا ء ن ا

اللهم بلغنا فِيكَ ر و ا خ ت مما يرضيك امالنا ت الصَّالِحَاتِ أ ع اللهم ب ل ن امورنا م ا خيارنا اللهم بلغنا مما يرضيك ا م ا ا ل ل ه م

شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا

ولا ت ؤ خ ذ ن ا بما فعلنا ولا ت ؤ خ ذ ن ا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم ص ه ر قلوبنا و أ ز ل عيوبنا

واكشف كروبنا <تصفيق> وتولنا بالحسنى <تصفيق> واجمع لنا خير ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى <تصفيق> اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل <تصفيق> ن ا اللهم أ ل ف

بين ق ل و ب ن ا ا ل ل ه م ا ت ب ا ل ب ق ي ا ا ت ل ص ا ل ح أ ع م ا ل ن ا ا ل ل ه م برحمتك ا ل و ا س ع ة م ن ا ا ل ل ه م

ا ل م ك ف ن ا شر ما أ ه م ن ا وغمنا、آمين. اللهم ع ل ى ا ل إ ي م ا ن الكامل والكتاب و ا ل س ن ة جمعا توفنا و أ ن ت راض عنا يا كريم

اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن لنا في الدنيا قرينا وفي ا ل ق ب ر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي ا ل ق ي ا م ة شفيعا و إ ل ى ا ل ج ن ة رفيقا ومن النار سترا وحجابا

من النار, النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا و إ م ا م ا بفضلك وجودك وكرمك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن

اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ن ق ن ا من خطايانا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس

اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد آمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف ف ن آمين ا اللهم إنك ع و تحب ا ل عنا ف فاف و ع

اللهم إ ن ك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا و ا ف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا ارحم الراحمين

ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم تب علينا يا مولانا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم ونجنا من الهم و ا ل غ م

و اللهم انا نسالك ان م تكونوا من اهل العلم ومن اهل بالنظر العلم ومن اهل بالنظر العلم <لامين>

اللهم ن ظ ر إ ى و ج ك ك ا ل ر ي اجعلنا ل ل ه م مع الذين تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر في جنات النعيم、آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام

و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين

<تصفيق> ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به <تصفيق> واعف عنا <تصفيق> واغفر لنا فارحمنا <تصفيق> <وافر> <تصفيق>

ف ن م و س ا ع ل ى النابلسي ق و م ا ا ل ك ف ر ي ن ا ا ت ز للعلوم و ب ن ا د د إذ ه ي ت ن ا ل ا من ل ا م ي ه

ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم ا ل ك ا ف ر ي ن ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا و إ ل ي ك المصير

اللهم لك أ س ل م ن ا وبك امنا وعليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا وبك خاصمنا أ و ف ر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ع ل ن ا

موسوعه ل م ب م ن ا ا ل ل ه م ح ن ا فإنك ب ن ا راحم و ل ا ت ع ذ ذ ب ب ن ا ن و ب ن ا فأنت ع ل ي ن ا قادر و ا ل ا م ي ه اسماء الله ا ل م ق ا د ى

واختم لنا منك بخير اجمع ي اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمع ي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين